بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميب تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسين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 وَأَ زَلن مِنْ السَّماءئِمَاأَ فَأَم بَْنَ فيِيهَا مِنْ كُلْزَوج كَرم هذا خَلْقُ الَّ فَأَرُونِي مذَا خَلَقَ الذيَّينَ مِن دُونٍ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 وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك في الله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين.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 119. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير 110. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.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 116. بعده سباة أبخر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 117. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ تَاءُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ